انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مروتين بما صبروا ويرءون بالحسنات السيئه ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَوْجِنَا أَوَلَمْ نُمَثِّلْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا تُجَدَّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكان اهلكنا من قريه بقرث معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارفين